اثنان سبعة ثمانية اثنان, اثنان, سبعة صفر صفر صفر اثنان سبعة ثمانية تم المونتاج والإخراج بستوديوات مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع الهندسة الصوتية أبو عبد الرحمن نستودعكم في حفظ الرحمن نستودعكم في حفظ الرحمن